فيها التنظيف والتنميه زكا بمعنى نام النمار النوم وزياده وفي زكا بمعنى التطهير زكا يطهر طهر الربح ففيها التنميه وفيها تنميه من تنمي اخلاقك كنت رخيص صح ايش يعني مش محمد اعطاه ما شاء الله صح تعالى على المال نريد الله والجنة خصمي النعيم الذي عند الله مدنى الحراب نعطي الفقر الله عزيزي شوف كيف كيف, كيف نبش نبش انت سنسل باقي جيه اصلاح بني فوق لبسك الارض اخلط الى الارض أشفني. النظر الى وجه الله في وجوار الله الله الجنة نعيمه اه قادة ايه هذا بالنسبة ايه؟ ده من البال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 عشان. ثم هذا المال ثم المجتمع المجتمع بالذكا وبشر الفوق يتعاضد يتحابد يترافق يتعاضد الكل اخوه انما المؤمنون اخوه نافع حق من الفقير على الغني ولا فيه اشقى من الظالم الفقير ان يراه الله لا يقول الحمد لله ليس بهذا دخلت الجنه في سبب هذا وصلت انا لولا هذا ما كنت انا لاكن بلما وصلتوا إليه هو يقول البقير أيضا يفجر الله أنا عيد في سنالين سبحان الله يعطيه فيها كمية من كلز الفردي والمال والمجتمع كده ثم حتى ال... نعم ثم من ناحية التطهير التطهير من الفرد تطهيره من من الشح ومن البخل ومن, ومن قبل المال ومن تعباد المال وذلك هنا تهروا من حاجة وتهروا بيته وتهروا اخلاقه وتهروا تجارته وتهروا اعماله وفي زوجته وفي سيارة وفي وضيفه يتطهر حرام يدفع الله عنه الاثان وثم تطهير المال كذلك ما يمكن يصبسه بآية أبدا ليش؟ لأنه تهره بالزكاة ويتهر المجتمع ذيكي الاحقاد وذيكي الصراع وذيكي الحروب كيف خلف المؤسكين حين يعيشوا الشباب اغنياء او حقوقا فقراء فقراء ومسجد روتيني اولا كامل هابو قائد يامي دوكيو يامي سما بالطبقه كامل فقط طبقه برجوان يوم يسمونها برجوان هذا يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ثم يقول سبحانه وأقرض الله قرضا حسنا لا إله إلا الله على الزكاة في طلب من الله يتضمن واقرض الله سنقول الله الله يمكن أن هذا إيش رفعا رفع من شأن المنفقين والله يكرم وتشريف لهم وإلا أمواله هو وأنفسه وفرقه هو شخلق لا أقول لي اللي في هناك سيدي ماذا؟ نحن عبيد وهو السيد كذلك لا. والعبد وما ملاك ليش؟ لسيدي ومع ذلك من فضله وجوده وكرمه قل سلفون سبحان الله السيدي قل بالعب سلف لي رب قل لي واشي رب وكي السيد غني؟ عنده كل شيء الخضائنه ملئة لا تنفذ ويقول ما يديه مش عميش يروفوا يديه بلهم بايش؟ بعشرة بعشرة وبي ايش بسبعمائة بايش؟ في الجهاد في سبيل الله مثل الذين اللي يطون أعمالهم في سبيل الله كمثال يعني الجهاز، كما كمثال يحبثي الأنبة السبعة سنابل في كل سنبله المئة وحبث فقط، والله يضاعف لي من الله يريد أن يعرف مين ويشوف اندفاعك وشعورك يدخل عندك رغبة وعندك تطلع إلى أن تنفق وعندك حبي صعبي يعني بيبي يعني في ريضة وعن طواعية وعن ربنا يضاعف لك من يو... مما يعطي للآخرين سبعة مئة كتك الله يعلم لي يعلم أرياحيته ويعلم تطلعه ويعلم ما تريد والله يضاعفوك الفوق لمن يشئ وهو يقول وأقرض الله قرضاً حسنا شو القرض الحسن حتى يكون قرضاً حسنا لابد أن تتوفر فيه عشر خصال عشر خصال عشر صفات ويكون قرض الحسن ها شنو هي الصفه الاولى قرض الاولى خاصو يكون من حلال ما عندكش ديال الشيء ولا تكتب الخمار ولا على ماشي عندك محل تيار كتشد ابناء مشلنين وكتهتم اخلاق الشباب عندك المحل ديال والقمار او عندك مقهى بالكرطه والطومينو هذا كيلاب اشكمبا هذا كيلاب توتي وهذا كيله الشخص كيل والويل وهذا كيل الرنده وهذا كيل لا حول بالله ايش هالاشياء اسمها ما شاء الله كل ذي اشهد هذا يخرب ويدمر المجتمع ام تقرضوا الله قد يكون من حلال ما هم دريش ولا من سرقه ولا من غصب ولا من اي شيء ليش من حلال من عرق الجميل وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله طيب ولا يقبلوه الا طيبه ما يقبل الحلال هذا الاولى الثانية أن يكون جهد مقن عنده قليل ومع ذلك خلاص يستطيع يفقروا في مواسمة غالبت درهم ألف درهم درهم وغلل آلف درهم هذا عنده أمئة آلف درهم درهم وغلل مئة آلف درهم ويغلل مليار ليش هذا عنده عشرات الملايين وهذا عنده درهمات صدق بواحد و واحد بيصدق صدق من في هذا تصدق بالنص وهذا اللي اعطى مليار وعنده عشرين مليار اشده بالنسبه للعكر في شنو يوليو 100 مليار حق بارا والاضافه عنده تحدث 100 مليار ما مشي بالدرهم بالدولار ارقام خياليه شو كيف بتسبع اليهود والصليبيين من البلاد العربية عندهم الملايين اذا زكى واحد يغني, يغني موقف نطنجا يغني المغرب وغار المغرب واحد اذا غرم زك خلاص ما انت فقير هاستخل خلاص ولا انا بلا حكث وكم النظير ما شاء الله اذا جهد المقر يعني عنده قليل ويتس ولكن شرط اخر أن يكون عن ظهر يغينا هذا الصرف الثالث كيف؟ يعني عنده شد رهب تعطيها شد رهب وصير شد تستول الله يزال تقول عند العور ما يتعشى الآن والبراكة عنده شد رهب قلت ترسل نيسا في الله قال بسخط بداك بدي يوم لأدك وولو هو ولو أولادك ومزوجة سيهور والوالدين وكاد يتبنوا لا لا بد إيش عن ظهر غينا لا تتعارف من الأول والآخر لا قلت لا هذا الشرط الشرط الشرط, الشرط الرابع أن يكون بالسرية بالكامل التوجيه ما يعلم إلا الله لو شنا عمال كي بنوا مسجد قارش حاج زعطيه نعم قارش حاج زعطيه قال لا اعطيه كذا انا اعطيه, أعطيه مليون دفرائي أمام الناس لأنه كان واحد وشنا عندي مشاهد الجماعة أشحاج زعطيه لا شي خمسين أو خمسين دفرائي ولكن أمام الناس يعطيه مليون هكذا؟ <تصفيق> لا لا يا عسل اذن السريه نعم اذا كان سبحان الله يعلم النيات اذا كان واحد رسول الله صلى قدوه فقير عالم ثم ليقتضي الناس ويقرروا كم سعتي قلنا او تسجل عليها مليون مليون دولار ليه لصدق تقريبا من سنس النسل حسن نزل فله اجرها اجر ما عمل بها يوم القيامه هذا مطلوب مطلوب له اجره واجر من فله قلنا هذا السريه ثم الا الا الا او الصفة الخامسة ان يكون ابتغاء وجه الله لا رياء فيه ولا سمعة نافذ لله انفقوا في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضى سيلاه ابتغاء سوافر هذا ايش الخامس السادس ان لا يكون فيه من ولا اذا كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ثم قال كان الذي ينفق ما لو رآه الناس اختلاه ما ليس بالصدقه ويحبوا بل هي شرك ثم السابع ان يكون اخذ الكريم لا تتصلش بالفقير تترك الباب على الفقير او ضع الحاجه بالباب يحتسب يخرج ويخرج الأولاد ويأخذوا أشكون أساما الله اشكون يعلم الله الذي يعلم ليش حتى لا سكشر <تصفيق> ليش عطيت في ربما غدا يتصل بك ويقطع لنا عمله ويتذلل لك ما شاء الله إيه تذلل لا رخص هذا الأفضل ما الافضل يعني هي. ثم أسامن او التاسع الثامن ان تستقل ما اعطيت ولو اعطيته كيف ما اعطيته شيئا لا شيء والرجاء من الله ان يقبل ما تستقل ما اعطيته كذا العاشر او التاسع ان يكون هذا المال من اكرم اموالك يطلب عزوجه ولازم نمر الخبيث من هذول الفئران ليك لنا نعمس نمشط الفتاوى خليك الفتاوى كنا نعطيك الفقير عالفقير هذه فكر الفتاوى كم مش مش الزملت أشقيتيهم خلاص يعني بتوم الفقير ولا مش الزمل ولكن هكذا تقول السباقا لا ما شاء الله ك ال العاشر اللي تبغون هذا العاشر وعديكم لا وسمه هذا العجيب فين بقول لك هذا في العاجر أن أنعماس أن يكون محبوباً هذا الذي تعطيه يكون أحب المالك إليه ما في أحبه كذا قال الله عز وجل لن تنالوا البرّة شو البرّة؟ يعني من الأبرار؟ شنو من المرضيين عند الله؟ أهل البر شنو هم الأبرار؟ من الأبرار؟ لا في نعيف المرضيين عند الله ليس يقول ليس البرّة أن سؤلوا يجوهكم قبل مشكلات البر أثناء أبراث كنهم من آمن بالله ومن آخر أعطاوه فكهن وهنا قال لن سنالوا البر ما تكونوا من أبرار ونالوا صيفة الأبرار إلا إذا أنفقتهم المحبوب كيف جاء ابو طلح رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله, يا رسول الله ما عندي أعز عندي من من برحة واحد الغرسة يسمى بيرحة بيرحة يعني بحل قرصة لها البير قل له ما عندي في مالي أعزل واحد منه فهو لله دعه يا رسول الله حيث أرس فالرسول الله قال له أغناج أغناج إنه مال الرابع اجعله في أقارب كوهدوي اجعله في الأقارب شو سبق أو خلق إذن هذا هو القرض الحزن الله يقدر يقول مع عز وجل الله قرضا حزنا يضاعفه لكم ويقضر لكم وأقرض الله قرضا حزنا ثم يقول سبحانه وما تقدموا لأنفسه هذا اللي واجب ثم يبغي تتقدم شيء حاجه لله وتزيل على هذا الواجب أنت في الصلاة الله فرد خمس روايات أنت تصل الرواتب وتصل بقيام الليل وتصل إيش يعني النوافل الأخرى وتصل بجم وتصل بروحه وتصل إيش وكذلك الصيام مرة من شهر رمضان انت تصوم الكثير وتصوم أيام جامد تصوم أيام وتصوم يوم وتصوم صيام مثل مثل زجاج وتصوم يعني الإثنين والخامين وتصوم تبي شاء الله وما تقدموا لأموزكم من, من خير من خير كيف كان هذا الخير قليلاً كثير في جميع في جميع نواحي العبادة أو كذلك في الجهاد فالامر الأم الله عرفنا أن جزء, جزء من خير قال تجدونه عند الله تجدون ثوابا يجدون ثواباً ولا لا الله ما هو خير انظروا هو خير مما بقي لنا ما قدمته لله خصوصاً من المال هذا صرف الحسن هذا الذي قدمته لله وأقرضه لله هذا غير مما بقي عندك لأن اللي بقى عندك هاد يحاسب عليه من أين أخذته وفيما أنفقته ومن أين وأين نمى نمىته دلوا كيف نمىته وجد طريق الحلال ولا نمىته في إلا في التجارة في الاختراض إلا في التجارة في الحشيج إلا في الكفار إلا في, في البلبرات وفي الجهاز وفي الكافيطات كافيطات سبحين ها ها متنشئة الله عز وجل إذا هذا الذي أقرطته لله وأعطته لله وأنفطته لله هو خير مما بقي ولهذا وارف صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم يسأل قدم سؤال للصحابة أيكم مال وارثه كله له أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قال ما فين يا رسول الله ما فين يا رسول الله مالوات يا عبويني في مالك قال انزاء احطي لنا من مالواتنا قال فإن مالك ما, ما قدمته ما تصدقت فيه بسبيل الله هذا هو مالك أما اللي أبقيته فأنت أساس أنزاء أساس خلاص كسح دي كسح دي عدي ويتموت نعم في غليجو هذي دي السنة هذي دي, دي الربو هذي قال السنة خلاص إذن ما, ما, ما لك ما قدلت وما لواركك بأسه يقول, يقول العبد مالي مالي قال ليس له من ماليه إلا ما أكل فأبناء أو لبس فأبناء أو تبتاقى فأمضى خلاص كتب كتبه جزء عبير خلاف وبالك أما الباقي فهو ذاهب وتاركه للناس كذلك الرسول الرسول عليه واحد عد الشادة حولي. وثم فرج عليه الصلاة والسلام ما يجاء قال لهم مش باقي جميع تسخدون لك قالوا يا رسول الله قمت بسيدة يا رسول الله ما بقى ما بقى لنواله ما بقى غير واحد كثير قال كل شي دي النهي انه كثير ما قمت يعني اللي في سبيل الله اللي أما اللي لا لا سنوحاسب عليك وما تقدموا من خير يجذو عند الله هو خير ثم قال واعلم اجرا سبحان الله هذه الاعمال من صلاه وزكاه وجهاد وصدقه وقرض وغير ذلك هذه كلها سبحان الله قد نقدمها ولكن يكون فيها تقصير وفيها خطا وقد يكون هناك موانع ما قبلها استغفر الله واستغفر الله اعملوا الطاعة واجتهدوا في الاخره قول يا ربي تقبل يرضغ فرني يا ربي رب سامحني انا ما فرحش. انا ما غلطت انا مجرم اللهم اغفر ذنوبي كلها اللهم اغفر ذنوبي ذنبي خطئي وعمدي قسم الله عز وجل اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وعمدي تمشي ولا وكل ذلك عندي وكل ذلك اللهم اغفر اللهم ومع ذلك تقول ذلك اكثر حكى العبد خص الصومي وستر الله يقبل زكى الله يقبل نور الله يقبل اللي جاد من سبيل قم الليل ما تدري. ما تدري. الله مني في حياتي عثماني ويقول والله لو اعلم شيئا ان الله بركعات بر مني احمد الله قلنا نجح وافلح ليش؟ لاني نسجد وسور ركعات ايش؟ ما ناس تسجد بقائمه ايش؟ في التعذاب هذا جد هذا نجاح من يدري يقول ما قطع اكباد العارفين لا الخوف من الخاتمه ما ندري ماذا يختم رجل يجاهد في صرف يصفو باصحاب رسول الله ويبلي بلاء حسنا في ضرب العدو ومعلوث للصحابة عليه ثمان حزانا ويقول هو من أهل النار رسول الله يقول هذا من أهل الماء وانه رأيس ما رأيسه رأي رأي وفي النهاية كل صحابي تتبعتوا حتى دخلوا للشد قل ستبعتوا شدتهم في الدتا وإذا به اليوم وغدا ومتغط رببه ومتغط ثم جرح وما تحمل جراحة خلطه جراحة وما تحمل ما, ما تحمل فنصب خنجره وتحمل عليها ذات قتل نفسه يقول الصحابي فتكبرت وجهش وأنه محمد رسول الله وجد إليه برسول فقرر صلى الله عليه وسلم أن أحده لا يعيش ستين ثانية سبعين ثانية يعمل بعمل أهل الدنيا حتى ما يكون بينه وبينها الذي رأى فيثبق عليه كتاب فيعمل فيعمل بعمل أهل النار ما نقول يقول لا يقلب لك المجهد في سجودي صلى الله عليه وسلم وقلب القلو ثبت خلبي على ديني وشوشات المصبيات النواني الموجوده في التاريخ وتاريخنا الى الله كلها موال نظره خاطرة سمعا كذا ذل فكر ما شاء الله لا لله ولا لله في فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مسلم ويصبح مؤمنا ويمشي كافرا هي في كثرت فينا كثرت المسائل كثرت الشكوك كثرت ايات تتي شبه ها يلقي واحد على الشبه ها تدمر كل كلها ورده خسرت الدنيا والاخره شبه ها. في المدرسة الولد ما شاء الله كذا يلقون له شونه وتخطو تلم في قلبه وخذ ويتقبله وشربه خلفه لا لا لذلك قال والصفير الله اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه سبحانه اللهم ومحمدك أشهده لا إله الا أطسف ويرتوب إليك سبحان ربك ربا زتا ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين